Yalla, yalla, yalla, nufra Yalla, yalla, nufra Fui, nensà l'ahzà, n'azifalha Nensà l'ahzà, n'azifalha Sàààà, d'umtum, d'umtum E'y a'mà L'àmè, hàà, d'umtum, d'umtum E'y a'mà Sààà, d'umtum, d'umtum E'y طش الورد يا ناصط الشو وماي زمزم على الاحباب رشو والدرب لاجل بالريحان فرشوه والسلام بجناح الشهطرشوه ها وجع فارس طع في الكون نجمه ورتبت مضهب الاحرار بالسماء الحلم ينتهي بعد حلمه من ابد ما تجف بحور العلم بالحشر الشيع عايش فاعل وصالات بحبه ترفع اي اللي ما تسمع اسمع يا الله يا الله يا الله يا حباب فزتم فزتم يا الله كلكم يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا आं <laughs> बे بش بالهنا والسرور حيا والنجوم لحن تلثم حيا عطرت الدنيا من عطرها وريا محلى ذوب بالشهد بشفاف محلا الكرم آية من آيات فضله والشرف ينحدر من طيب اصله من عنيها بتوحل ما وعدلا والاسد يا خلفه بالطباشبلس عارف ازرع المعاني يا الله السمع المثل ثاني يا مثل ثاني يا الله يا الله الله في حبه دمهم دمتم Yalli hadar tum kalko Yalla yalla Yalla yalla Yalla yalla Yalla yalla يلهج الدنيا بذكرة مو عجب يرتفع في الناس قدرة خذ هديه النبي ينبع صدرة ونور حدار علي يلهب الذكرة بسمه نرفع اللوانه وبسمه من نفخار منه مثل غذال للعلم مصدر كل من يقول لنا حدثني جعفار